بقي شيء واحد في السورة نلحظ أن الله جل وعلا لما ذكر أصحاب اليمين وذكر قبلهم المقربين لم يذكر أفعالهم ولم يذكر شيئا من الأعمال الصالحات التي كانوا يقومون بها فالآية انصرفت مباشرة للثواب السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وأخذت تعدد ثوابهم وقالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخروض طلح منضود ظل ممدود ماء مسكوب وفاكئة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة كلها تعدد ثوابه ولا تذكر شيئا من سالف أعمالهم وأيامهم وما كانوا عليهم من أعمال صالحة لما جاء الحديث أن أصحاب الشمال قال أصدق القائلين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بالد ولا كريم ثم عدد وذكر بعضا من أفعالهم قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرعون على الحمد العظيم وكانوا يقولون وذكر شيئا من قبائح أفعاله والسبب في هذا عقد. أن المنعم لا يحتاج إلى أن يقول لما أنعمت المنعم لا يحتاج إلى أن يقول لما أنا أنعمت هو جل وعلا لما أنعم على أصحاب اليمين وأنعم على المقربين من قبل يكثر بخرا أن الله أنعم عليه الله أصحاب الشمال لأن المقام مقام تعذيب ومقام نكال فبين الله جل وعلا سبب نكالهم سبب عذابهم حتى تنقطع الحجة يتضح المحجة وتظهر المعاذير ويبقى الناس يقرؤون على بينه وعلى سواء وأن الله جل وعلا لم يظلمهم فلما عاقبهم جل وعلا بين ترتفا وتكرما منه لما عاقبهم وأنه جل وعلا لم يظلمهم وأنهم ظلموا أنفسهم وأن الله تبارك وتعالى ما عذبهم إلا بعد أن ظلموا أنفسهم بالمعاصي فكلنا خذنا بذنبه فبين جل وعلى شيئا من معاصيهم حتى لا تميل نفس إليهم تعطفا أو ترطفا أو مولا أما أصحاب اليمين وقبلهم المقربون فقد ذكر الله جل وعلى حالهم ونعيمهم ولا حاجة للمنعم أن يقول لما أنعمت ولا للمتفضل أن يقول لما تفضلت ولا للمعطي أن يقول لما أعطيت وربنا جل وعلا كما أنه حكم عدل فهو رب بفضل وكما أنه رب بفضل فهو حكم عدل كيف تفقه هذين؟ الجنة يا المبارك دخولها برحمه الله وفضله فيدخلها المؤمن البار صاحب المنزل العالية ويدخلها المؤمن المسرف على نفسه إذا مات لا يشرك بالله شيئا ومع ذلك كل هؤلاء يدخلونها برحمة الله لكن داخل الجنة منازل الجنة إنما بالعدل بمعنى أنه لا يعطى أحد درجه، وهو مسرف على نفسه كما ينالها عبد صالح تقي ضار له النية الحسنة والعمل الصالح والسيدة الطيبة محال فهؤلاء لهم درجات وهؤلاء لهم درجات ولا يظلم ربك أحدا مع أنهم يشتركان جميعا في دخول جنة أصلا وكل ذلك برحمة الله جل وعلا وفضله والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا من هنا يفقه استدل على أن الله جل وعلا رب ذو فضل وأنه جل وعلا حكم ذو عدل ومع ذلك قال الله جل وعلا في فصل الخطاب والقضاء بين الناس وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ولم يقل بالعدل لأن الحق يجتمل على العدل لكن العدل لا في الحق كله فكم من, من أصرف على نفسه لو عمله الله جل وعلا بمقتبى ذنوبه لهلك لكن ربما غفر الله جل وعلا له ورحمه وآوه وربنا يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول إن ربك واسع المغفرة ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فيجب أن يأتي الإنسان أولا آلة العلم حتى يقدر على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه ويأخذ من القرآن المراد الحق ومع ذلك لا بد أن الإنسان كان حاله مما بلغ درجته الأرض لأن يخطئ والله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا يهم